لَيْسَ الْبِرَّ أَن تولوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ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 الصابرين في البأس والضراء وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أي الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحج والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى تَمَنَّعَ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ بِرَحْمَةٍ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ